الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إنكم خرجتم جهادا إنكم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاض مرضاتي 119. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعدادا أيديهم ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لاتفعك أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم عصوة حسنة في إبراهيم وقَلَدِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَأَوْنِيكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ من أعفنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم لَيَبِيهِ لا لَكَ وَمَا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ, أنبنا وإليك الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأُفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله 126. وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ولم أن تبروهم وتقسطو إليهم إن الله يحب المقصّدين إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ, مهاجرات Allahu أعلم بإيمانهم فإن علمتمهم مؤمنات فلا ترجعهم فلا ترجعهم إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتهم ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإين فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فات الذين ذهبت أزواجهم واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا على ان لا يشرك بنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين اليتم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر واستغفر لهم إن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين عمروا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور